يا خاطبا الحور الحساب وطالبا لوصالهم لبجنه الحيواني اسرع وخذ السير جامدا كانما مسرك هذا ساعة للزماني هي جنه طربت مطابا نعي دعي مهابا باق وليس بثاني وبنا قلل بناتم من ذهب واخرى فضهن لو عالم سكانها اهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والاحسان للعبد فيها خيمه من لؤلؤ قد جوفت هي صنع الرحمن